بُوكتُو. واحد. ثلاثة عشر. ثلاثة عشر. فعاليات الأنشطة والأعمال. الأنشطة والأعمال. مارتن ماذا تعمل مارتا؟ ماذا تعمل مارتا؟ او بيوردا تشالاشور هي تشتغل في المكتب هي تشتغل في المكتب او بيلجيساردا تشالاشور هي تشتغل على الكمبيوتر هي تشتغل على الكمبيوتر مارتا نيرده؟ أين مارتا؟ أين مارتا؟ سينما في السينما في السينما أو بير فيلم سير ديور هي تشاهد فيلما هي تشاهد فيلما بيتر نا يابيور؟ ماذا يعمل بيتر؟ ماذا يعمل بيتر؟ o هو يدرس في الجامعة هو يدرس في الجامعة. O هو يدرس لغات. هو يدرس لغات. Peter nerede? بيتر؟ اين بيتر؟ كافيه في المقهى. في المقهى. أوه, هو يشرب قهوة. هو يشرب قهوة. أونل إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ <سؤال> إلى الحفلة الموسيقية إلى الحفلة الموسيقية <هن> هم يحبون سماع الموسيقى يحبون <هن> <Ouais>. سماع الموسيقى هم لا يحبون الذهاب إلى أين لا يحبون أن يذهبوا İlâ ayn la yuhibbûn en yedhâbû? Diskoya. İlâ disco. İlâ el disco. Onlar dans etmeyi sevmiyorlar. Hum la yuhibbûn el râqs. Hum la yuhibbûn